بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرا للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نود حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقع صاك فلما رأته اهتزك أنها جاندو ولا مدبر ولم يعقب سَلا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يشعرون فتبسّم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكرني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعم الصالحين توضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الظايبين لا عذبا له عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ نِرَاءً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس بدون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله إلا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 لأوفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو كوة وألو بس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلته وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتي فلا بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو مدونني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم كن تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم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 قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ وَلَنَشْكُرَ لَكَ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ قَالَ قَالَنَكِرُوا لَهَا عُرْسَهَا لَنَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ لَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ سِوَا اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ للصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرود من قوارير قال إنه صرح ممرود من قوارير إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قال طوائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليه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 قالوا أخرجوا آل روط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَاهُ أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَىٰ Sad على بين البحرين حاجزاء أئلهم الله بل أكثرهم لا اللَّهُ إِذَا دَعَا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويجعلكم ويجعلكم أَوْ بين يدي رحمته أإله مع الله الَّذِي قَنَّتُمْ مَا يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله الخالق فما يعيده ومن يرزقكم من السماء بل هم في شيء منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا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 تَبَاهَى الَّذِينَ عَنِ الضَّلَالَةِ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ سكانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم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 تَأَوَّلَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صَنَعَ اللَّهُ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير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 أن أكلوا القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ظل فقل إنما أنا من